به أجبت وإذا سئلت به أعطيت الله تحشفه أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استو أقيموا صفوفكم وعتدلوا أتم الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 الله. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله. الله.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 سمع الله لمن حميد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر سميع الله لمن حميد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر Allah سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام